وَادِّينُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَجَّةً لِلَّهِ مِنْ مَشْهُورِ هَاهِيَ الأَيَّامُ قَدِ اقْتَرَبَتْ هَا هُوَ اللِّقَاءُ قَدِ اقْتَرَبَ الْقَلْبُ قد اضطرب ها هو القلب في وجد ينتظر موعد اللقاء ينتظر موعد السفر في رحله العمر هناك امور يجب ان تفعلها المراه لان الله يحبها وامور لا يحبها الله وعليها ان تتركها وهي محظورات الاحرار رحله العمر رحله ننتظرها هنا بدأ موعد السفر وتحدد ميعاد الرحلة للذهاب إلى هناك فعليك أن تتعلمين كيف تذهبين بداية المناسب